مولاى صل و سلم دائما دائما خ ل خ ل كلهم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين 「ほうがいいよ」 「そして私たちは」 موسوعه النابلسي ر ا ل خ ل ق ك ل ه م ثم ا ل ر ض ا عن أ ب ي بكر و ع ه ع ث مولاي ا الكرم ن ذي م صل ي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب ي بالمصطفى بلغ مقاصدك 「そろーりそろり」<音楽>